بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمؤجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من ان لله من والين ولا نصير والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسون من رحمه واولئك لهم عذاب اليم ثم كان جواب قومه وخرجوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا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 إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَرِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالتَّوْرَاةَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 وَلَمَّا جَاءَ أَرْسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالَ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا وَقَالَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لا ننجي منه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا نسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 119. بيئنة لقوم يعقلون 110. وإلى مرين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارزوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين 111. فكذبوه فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وَآدَمَ وَثَهُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم ساد بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من فسطنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 شَيْء وَهُوَ اللَّذِيذُ حَفِيّ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 يا أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 119. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 110. ومن هؤلاء من يؤمن به 111. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون 112. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تطفه بيمينك اذا لروتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجادل باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه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 مَن لَّجَأَ إِلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَأْجِلُونَ كَذِ الْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أردلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت 118. ثم إلينا ترجعون 119. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 110. الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 فَإِنَّ يُؤْذَنُ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 119. أليس في جهنم مفوى للكافرين 110. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين